ودع عني يا سمي وداع عني يا قدروك يا سميح اعتقدوا انهم بذلك انهوك نكلوا بك منعوا تشييع دمانك حضروا رفع صورتك ظنوا انهم بذلك سيمسحوا ذكراك لكن ورب المسجد الاقصى لا تبقى دماءك خالدة باقية نزلزل بها أرواحهم ونرسم عليها اسمك فكيف لا وأنت أبا محمد سميت باسم نبيك يا مجدور لمن سامي ما سامي يشج وارض يا قلب يا مجدور لمن سامي ما سامي يشج وارض يا أمة وين الغاضب يا العادم في المصانف والغادر صرع وام يا قائد القاتل يا هب واسع يا العادم في والغادر صرع وام على الأرض يوم من ساكن دم الباطل الأوفال يا جالب شعب حارس يصرخ وين الفرسان على الأرض يا جاد دم البطل قفان يا جاد شعب حالا يصرخ وين الفرسان يا قلب يا مجنون يا ريحه سميت نارها إشهد على الغدر وعطفي يا سامح على عرضي مدد ساكني الغدر الواضح يا على الغدر على الغدر ذبحوك يا محمد يا ابو التاريخ مشهور يا خساره يا محمد يا فرحتي الياهو ذبحوك يا محمد يا ابو التاريخ مشهور يا, يا محمد يا فرحتي الياهو يا غالب يا Ja minä minua muuttaa, minä minua laittaa, minä يا pitkin, minä saan الشد مليون يا